لا تفعلون أصواتكم فوق قوت النبي ولا تجاروه بالقول كجار بعضكم لبعض كجار تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذي ليضرب لأصواتهم عند رسول الله ولا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينذونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا في ان فان تبينوا فتبينوا ان تصيبهم موما بجهلهم فترضحوا على ما فعلتم ندما وان من فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُحْدُوا الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ بِقُلُوبِكُمْ وَكَانَ مِن قَبْلِهِ الْكِتَابُ مُبَيِّنًا لِّلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَإِنْ مُّؤَاخَاةٌ من الْمُؤْمِنِينَ عَاهِدَةٌ أَوْ بينهما حُبَّهُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ على إِحْدَاهُمَا عَلَى التي تبغي الَّذِي تَبَغِي حَسَنَاتٍ فِيهِ الله أَمْرُ اللَّهِ فَإِنْ بينهما فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المؤمنون إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فاصلحو بين أقويم وتق الله, الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يصرخوا من قوم لا يصرخوا من قوم عسى أن منهم ولا نساء أَيَّ كُلٌّ خَيْرٌ مِنْهُنَّ وَلَا انفسكم ولا تنافسوا بالالقاب بسنصفوا الفسوق بعد الايمان ومن لم يذر فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظنين ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يريه الناس انا خلقناكم من ذكر مرثى وجعلناكم شعوبا ودعنا انكم شعرا وقدنا لنا ذكر الرضو ان امر منكم ان بالله اسقاكم ان الله حليم خبير قالت الا نعوذ امنا قلتم لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان الله ورسوله لا يَكُم شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ الذين آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ بكل شيء عليم يمون عليك أن يسلموا قل, علي قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم يَعْرُونَ عَلَيْكَ أَن نَسْلَمُ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِذْنَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ